قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللأبي بيع ماله بماله هذا في اليتيم الصغير المحجور عليه وقد يكون وليه الأب يكون له مال ورثه من أمه أو ورثه من غيرها فاجتمع له مال وهذا محجور عليه لحظ نفسه لأنه لم يبلغ السن الذي يستطيع بها أن يتصرف في ماله فوليه ما دام الأب موجود فهو وليه فللاب أن يبيع مال الصغير بما له هو بما للأب لأنه غير متهم في حق الصغير لأن الأب بما جبل عليه من الشفقة والحرص على مال ابنه له أن يبيع ماله بماله هو يعني يكون لليت للصغير مثلا ليس بيتيم لأن أباه موجود لأن اليتيم من بني آدم ما فقد أباه واليتيم من الحيوانات ما فقد أمه لأن الحيوان حاجته إلى أمه في صغره أكثر من حاجته إلى أبيه ولا ينتفع بأبيه بشيء وأما ابن آدم فاليتيم هو من فقد أباه يقال له يتيم وأما من فقد أمه وأبوه موجود فلا يقال له يتيم. فمثلا يكون للصغير هذا دار ورثها من أي جهة أو منحها. فللأب أن يشتريها هو بماله، فيقول هذه الدار تساوي ألف ريال، أخذها بألف، ولدي هذا حاجته إلى الألف أكثر من حاجته إلى الدار. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وللأبي بيع ماله مال اليتيم. بماله هو لانه غير متهم عليه لما قال لكمال شفقته فالاب يشفق على ولده ولا تسمح نفسه بضياع مال ولده حتى وان كان له يوفر مال ولده على حساب نفسه هو من حرصه وشفقته نعم وليس ذلك للوصي ولا للحاكم لأنهما متهمان في طلب الحفظ لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما وليس ذلك للوصي ولا للحاكم الاولياء على الصغير مثلا الأب ثم وصيه ثم الحاكم ثم من يعينه الحاكم الأب له أن يبيع مال ولده بماله هو كما عرفنا الوصي إذا كان أخ أو عم أو خال فلا يسوغ له أن يبيع مال اليتيم لنفسه ما يقول الأخ لأخي هذه الأرض لا يستفيد منها أنا أشتريها منه بألف من أجل أن أقيم عليها مشروعنا أتمكن وأخي الصغير ما يتمكن ما عنده مال فأنا أشتريها منه بألف وأعمرها لصالحي نقول لا أنت تبيع مال أخيك الصغير لكن على غير نفسك لا ما تبيع على نفسك الحاكم الولي على الصغير مثلا أراد أن يشتري شيئا من مال الصغير من عقار الصغير مثلا لنفسه نقول لا أنت ترعى الصغير وتحفظ ماله وتنميه وتتابعه وتأذن في بيعه لكن ما تبيعه على نفسك لا لأنك متهم إذا كان يساوي ألف قد تقول لنفسك أخذه بسبعمائة فلا كذلك من عينه الحاكم مثل هؤلاء الأب ما عين بعده وصي من يتولى أمر الصغير الحاكم الحاكم قد لا يتمكن من النظر في أموال الأيتام كلهم وإنما يكون عنده مجموعة من الثقات يعين هذا على هذا اليتيم ويعين هذا على هذا اليتيم أو يعين على اليتيم أخاه أو عمه أو يعين خاله أحد أقاربه من الذي يعينه الحاكم ما دام الوالد ما عين فكذلك من يعينه الحاكم الحاكم لا يبيع مال اليتيم على نفسه ونعرف ان ولاية الاب مقدمة على كل احد الاب اولا هو الولي يحسم بالاب ان يعين من يتولى امره أولاده الصغار قبل وفاته إذا حس بذنو أجله أو حس بمرض يوصي فيقول الولي الوصي على أولادي أو على من لم يبلغ الحلم من أولادي فلان يختار لأنه أشفق ولأنه يعرف من حوله قد يعين ابنه الثالث ويحرم ابنه الاول قد يكون عنده من الابناء عشرة يعين واحد منهم على الصغار لأن الكبار ما يعين عليهم هم يتولون انفسهم قد يرى ان اولاده كلهم ما يصلحون للولايه على اولاده القصار يعين امهم قد يرى ان امهم غير صالحه فيعين عمهم أخوه أو يعين أخ الأم الذي هو خالهم فالاب نظره مقدم فهو في حال حياته لا يقدم عليه أحد بعد مماته ينظر وصيه إن كان وصى الحاكم له الولاية العامة إذا كان وصي الأب مثلا غير صالح فمن حقه أن يعزله لأنه ربما يكون صالح في حال حياة الأب يحسن الله بهذا الولد أو هذا الخال أو هذا العم فيعينه ثم يتبين خلاف ذلك بعد موت الأب ما يقال هذا عينه الأب ويستمر لا الحاكم له النظر العام إذا رأى أن من عينه الأب غير صالح عزله وعين منه اصلح منه فأولا الأب ثم وصيه ايا كان قريب أو بعيد يعين جاره مثلا يقول جاري وثقت به وعرفته منذ عشرات السنين رجل صالح وفي خير وهو أحسن من أولادي لأولادي الصغار أنا أعينه مثلا يعين واحد من اسرته من الاباعد يعين خالهم يعين جدهم لأمهم وهكذا مثلا يختار من يراه مناسب فوصي الاب هو في الدرجة الثانية ثم الحاكم والحاكم إن تولى فحسن بنفسه لكن لا يبيع على نفسه مال اليتيم شيئا وإن عين غيره فله ذلك يقول أنا مشغول في مصالح المسلمين ولا استطيع ان اتولى امور الايتام لكن اعين على ايتام فلان فلان بن فلان وأعين على ايتام فلان فلان بن فلان وهكذا له الولايه يولي ثم هؤلاء وصي الاب او الحاكم او من يعينه الحاكم يتولون مال اليتيم يبيعون ويشترون له لكن لا يبيعون على أنفسهم ولا يشترون من مال اليتيم لأنفسهم لا خارج والولاة في هذه البلاد وفقهم الله كما تقدم أنهم قرروا أنه لا يجوز للوصي أن يبيع عقار الصغير ولا يشتري له الا بعد الرجوع الى القاضي حتى حتى وان كان وصي الاب فيرجع الى القاضي لينظر في المصلحه لهذا حفظ لاموال القصر قال لانهما منهم الوصي والحاكم متهمان في طلب الحظ لأنفسهما يعني ما هو معصوم وقد يميل مع نفسه على مال اليتيم فلذا ليس له أن يبيع على نفسه وكذلك الوكيل في كل شيء ليس له أن يشتري لنفسه ولا يبيع من مال من وكله على من لا تقبل شهادته له وهم ابواه وان علوا واولاده وان نزلوا والزوج اذا كان الوكيل امراه لا تبيع على زوجها واذا كان الوكيل رجل فلا يبيع على زوجته فيما وكل فيه لأنهما متهمان في طلب الحظ يعني المصلحة والفائدة لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما نعم. فصل وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه أو تلف تلف ماله تلف تلف أو تلف ماله فالقول قوله لأنه أمين عليه فقبل قوله كالمودع وإذا زال الحجر عنه يعني عن الصغير زال الحجر ارتفع كان محجور عليه لأنه صغير فبلغ وبعدين إذا بلغ يسلم ماله تدعَ وليه أنه انفق عليه كذا وكذا الصغير بعدما كبر وعلم قيل له أبوك خلف أموال لكن ضيعها الوصي الولد هذا أقام دعوى على الوصي الوصي والولي قال أنفقت عليك خلال السنة مثلا عشرة ألاف وكان لك مال مثلا وضعته مع مالي فسرق مالك ومالي مع حرصي عليه واهتمامي به لكن سرق هل يقال لهذا الوصي احضر بينه بما انفقت لا هذا في صعوبه واصلا ولي عليه لانه امين ووليناه عليه لمصلحه اليتيم ما هم مصلحه الكبير ما هم مصلحه الولي الولي ما له مصلحه وانما اشقيناه واتعبناه في مال اليتيم فانا قلت تعال اعطنا بيناه وشهود أنك انفقت عليه خمسة آلاف عشرة آلاف أقل أكثر لا لو علم الأوصي أنه سيقال لهم أعطونا كشف خلال ما أنفقتم على هذا الصبي مثلا من توليت عليه حتى بلغ خمس عشرة سنة ما حتى مال يتيم يقول هذه مشقة فإذا ادعى قال أنا أنفقت عليك عشرة آلاف وقال الو الولد بعدما كبر قال لا ما أستغلق أنا عشرة آلاف ما أنفقت علي إلا ستة آلاف نقول للوصي أحضر بينه أنك أنفقت عشرة لا نقبل قوله ولهذا قال وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الانفاق عليه يقول انفقت عليه كذا وكذا او ما له فالقول قوله لما قال لانه امين لان من قبض العين لصالح غيره نسميه امين ومن قبض العين لغير صالح صاحبه لغير صالح الاخرين وانما لصالحه هو فنقول هو ضامن هو ضامن كما تقدم قلنا الفرق بين الامانه والقرض الامانه اذا تلفت فوات الحرص ما تضمن الا اذا فرط القرض يضمن على اي حال لأن القرض قبضه المرء لصالحه فيضمنه وأما الأمانة فهو قبضها لصالح صاحبه فهو لا يضمن ما تلف بدون تفريط ولهذا قال هنا فالقول قوله لأنه أمين عليه مؤتمن على الصبي وماله فقبل قوله كالمودع مثل المودع للأمانة يقبل قوله نعم وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل إلا ببينه وإن ادعى من هو الصبي أنه باع عقاره بيعا لا حظ له فيه مثلا الصبي ورث دارا من أبيه ما ورث غيرها فهو في حاجة إلى الإنفاق عليه فباع الوصي هذه الدار وبدأ ينفق على الولد ويعلمه ويؤدبه فنشأ وتعلم واستفاد من بيع هذه الدار بيعت بعشرة آلاف مثلا وقبض الوصية العشرة الآلاف وربى اليتيم عليها طعاما وشرابا وكسوة وتعليم وعناية ثم إن هذا اليتيم الصبي أتاه من أتاه وقال الوصي الذي عليك باع دارك الذي وردت من أبيك بعشرة ألاف لو كانت الآن في ملكك كانت تساوي مليون لان الأقيم والعقار تفعت فأقم عليه دعوى أنه باعها برخص فدعا اليتيم بعدما كبر على وصيه قال بعت داري بعشره الاف ولو كانت الان في ملكي لساوات مليون خلال خمس عشر سنه لانه مات ابوه وهو ابن شهر مثلا اليتيم فكبر وبلغ بعد خمسة عشر سنة التفت إلى وصيه هذا سواء كان أخا أو عما أو خال وأقام عليه دعوة قال أنت بعت داري بعشرة آلاف ولو كانت الآن في ملكي لساوت مليون فأنت ما بعتها لحظي وإنما بينك وبين من اشتراها مواطأة ضيعتم مالي فهل نقبل قول هذا الولد بعدما كبر والتفت على وصيه لا ما يقبل متى يقبل قوله قد يقبل قوله قد يكون الوصي ما احسن فعلا فكيف متى نقبل قوله قال نقبل قوله بالبينه بالبينه اذا كان صحيح ضيع ماله فهو غارم لأنه فرط فيه أما إذا كان هذا الادعاء غير صحيح يسأل مثلا أهل الصنف وأهل البيع والشراء وقيم العقار الآن مثلا الف وارمانية واربع وعشرين مثلا قيمة هذا العقار قبل عشر سنوات كم قالوا كان قيمته كذا مثل ما يدعي الوصي أنه باع به فنقول خلاص ما يقبل قول المدعي الذي هو الصغير إذا بلغ. لكن إذا أحضر الصغير بينه وقال هو باع عقاري بعشرة آلاف بينما عندي شهود يشهدون أنه في ذاك الوقت يساوي عشرين ألف بخس حقي فإذا وجدت البينة أخذنا بها لأن المرء ببينته ولهذا قال وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل قوله إلا ببينة فإذا أحضر بينة أن وصيه فرط وضيع فتقبل البينة نعم وان قال الولي انفقت عليك عامين فقال ما مات تاب الا منذ عام فالقول قول الغلام لان الاصل حياه ابيه وان قال الولي يعني ما كل شيء يقبل في قول الولي والولي والغلام لا قيمه لقوله لا لان اشياء يتكلم بها الغلام ويكون معه الصحيح يأتي الغلام لوليه ويقول كم خلف ألبي قال خلف أبوك مثلا عشرين ألف طيب قال أين هي قال أنفقتها عليك قال كم سنة أنفقت علي قال أنفقت عليك سنتين وأنا أنفق عليك الولي انفق في اخر سنه وفي اول سنه اخرى وحسبها سنتين فيقول يا اخي ما مات ابي الا منذ سنه واحده ابي توفي الان له 12 عشر شهر فكيف تقول انك انفقت عليه سنتين نصف سنه ونصف سنه اخرى ما تصير سنتين موت ابي الغلام مو خفي يوجد شهود يشهدون به فيقبل قول الغلام حينئذ بهذا إذا قال أنت ما أنفقت علي إلا سنة والولي يقول أنا أنفقت عليك سنتين فيقبل قول الغلام لأنه ينكر لما الأصل عدمه نعم وقد اختلفا فيما ليس الوصي أمينا فيه ليس أمينا فيه لأن وفاة الأب أمر معلوم ليس خفي ومجهول، لا يعلمها إلا الوصي نقول هذا لا يعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن عليه فوفاة الأب معلومة واضحة يعرفها نعم. فكان القول قول مدعي الأصل مدعي الاصل اصل الحياة لأنه حي وهو المنفق على ولده نعم. فصل واذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد انفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم ولا ينفك قبل ذلك لقول الله تعالى وابتلوا اليتاما حتى إِذَا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقسنا عليهم المجنون لأنه في معناهم يقول الصبي متى ينفك الحجر عنه الصبي عرف أنه مات أبوه عمره عشر سنوات هل يسلم ماله وعمره عشر سنوات لا أثبت الحاكم أن هذا عمره صغير وأنه محجور عليه لصالحه. شهادة الميلاد معلومة يعلم متى ولد هذا الغلام إذا بلغ خمسة عشرة سنة هل يحتاج إلى أن يرفع عنه الحجر ما دام أنه بلغ رشيدا لأنه قد يبلغ وهو سفيه فلا ينفك الحجر عنه لكن بلغ وهو رشيد فيرتفع الحجر عنه يرتفع الحجر عنه لأنه رشد ويستحق أن يعطى ماله باب العلماء رحمهم الله يقولون لا هذا يحتاج إلى حاكم يحكم برشده لأن ما ندري هل رشد أو, أو لم يرشد فيحتاج إلى حاكم فيحكم بفك الحجر عنه وهو المعمول به لدينا في المحاكم على انه ما يسلم ماله إلا بعد أن يرفع الحاكم عنه الحجر يثبت رشده لانه يصدر الصك بصغر الوارث مثلا فلا ينظر الى شهادة الميلاد انه بلغ خمس عشرة سنة يقال ما دام انه اثبت الحجر عليه بصك حصر الوراثة او بصك الولاية لابد ان يرفع عنه الحجر بالصك نفسه احتياطا حتى نعرف انه يسوغ له ان يتصرف واذا بلغ السبي وعقل المجنون لان المجنون ما هو صغير وانما مجنون فاذا عقل ورشد يعني صار عندهم شيء من الرشد وحسن التصرف في اموالهم انفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم يعني ما يحتاج الى ان يرفع الحجر الحاكم ولا ينفك قبل ذلك قبل البلوغ والرشد ما دام لم يبلغ ولم يرشد فلا ينفك نعم قبل ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إذا بلغوا النكاح يعني بلغ خمس عشرة سنة أو بلغ بوجود علامة من علامات البلوغ التي ستأتي فإنه حينئذ يسلم ماله ويسوغ تصرفه يقول وقسنا عليهم يعني على اليتامى المجنون لأنه في معناه لأنه حجر عليه لصالح نفسه ولأنه لا يحسن التصرف فإذا أحسن التصرف عقل ساغ له أن يتصرف في ماله والبلوغ للغلام بأحد ثلاثة أشياء أحدها إنزال المني لقول الله تعالى و بلغ الالافا منكم الحلم حلمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم رواه ابو داود هذه العلامة الأولى العلامة الأولى الاحتلام إنزال المني بالاحتلام قد يبلغ